بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الانبياء والسليم اللهم علمنا ما ينطعنا ونطعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع الدلالة الوضعية دلالة اللفظ على ما وافق يدعوها دلاله المطابقه وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل إن بعقل التزم فهو التزام إن, ب... إن بعقل إلك دم في مشكل عنده التزام فهو هلا في عقل أقول إن علم المنطق لا يتعلق بالألفاظ كما اوضحناه سابقا بل هو يتعلق بالمعاني وبكيفية الوصول إليها من حيث هي علوم ومطلوبات علوم وامور مطلوبة ولكن ما دامت الطريقة الأشعر بين البشر في توصيل المعاني المختلفة والعلوم المستخطرة هي اللغات المتكونة من الألفاظ والكلمات فإن علماء المنطق وضعوا مقدمة في كتب المنطق يبينون فيها العلاقة بين الألفاظ والمعاني من حيث الدلالة وذلك لأن الألفاظ مجرد دلالات على المعنى يعني ما تفيده الألفاظ مجرد دلة هي أمور دالة على المعاني ليست مولدة لها أصالة وليست مولدة لها أصالة فلهذا بحث العلماء في الألفاظ من هذه الحيثية يعني من أي حيثية من دلالتها على المعاني والهدف من بحثهم هذا هو ضبط العلاقة الدلالية بين الألفاظ والمعاني بحيث يتم التعبير بالشكل المطلوب والمطابق على ما يريدون بيانه يعني علماء المنطق ليس من شأنهم أن, يتع... أن يبحثوا في الألفاظ لأن بحث الألفاظ هو بحث لغوي أو يطلق منه أصولي ونحوي يعني يبحثون هذا الموضوع علماء اللغة، علماء الوصول في هناك يعني يوجد علوم خاصة متعلقة ببحث الألفاظ ولكن إذا كان المنطق ليس متعلقا أصالفا بالألفاظ فلماذا بحث المناطق؟ لماذا وضع المناطق هذا المبحث في مقدمة الخطب؟ وضعه لكي يبينوا ما هي الألفاظ التي يجب أن تستعمل في على المعاني لكي يتم ضبطها يعني ضبط المعاني وضبط التعريف في المعاني لأنهم يعني أدركوا أن الألفاظ منها ما يستعمل مطارقة للدلالة على المعنى ومنها ما يستعمل في على جبء معناه يعني ومنها ما يستعمل من ناحية التزامية, التزامية كما سنوضحه فهم قالوا انه بما أن هذه الألفاظ تدل على هذه الأنحاء الثلاثة فقالوا نحن يجب أن نهتم بالدلالة المطابقيه وعلى أكثر حال الدلالة التضمينيه الواضحة أول شيء نهتم في الدلالة المطابطية لأن الدلالة المطابطية هي ذات دلالة على تمام ما وضع اللفظ يعني لا يتترك مجالاً للمستمع لكي يستمى أمراً آخر إذا تكلمنا بلفظ فإن ما نريد معناه مع ما وضع عليه في أصل اللغة بحيث لا نترك المستمع حائرا في إنه هذا اللفظ ماذا أريد به؟ هذا المتكلم ما هو المعنى الذي أراده؟ هل أراد المجاز؟ هل أراد الحقيقة؟ هل أراد جزء هذا المعنى؟ هل أراد الذي من لا يترك اللف القارث والمجتمع في حيرة من أمره إنه ما هو المعنى المراد؟ فلذلك فصلوا في الدلالات، قالوا الدلالة الأولى مفارقيّة، الدلالة الثانية فضمنية، والدلالة الثالثة إلزامية. فنحن نستخدم في المنطق الدلالة المفارقيّة للأمر الذي ذكرناه فقط. و كتتما للمبحث بحثوا في الدلالات مطلقاً يعني ليس في مجرد الدلالة اللقائية وإنما مسجِّد مطلق الدلالات لأن الدلالات من هدلال عقلية ومن هدلال عادية ومن هدلال حسية وإلى إشارة إلى هذه الدلالات لكي يتم معرفة المطلوب قال تعريف الدلالة وأقسامها تعريف الدلالة وأقسامها يعني الدلالة قال الدلالة بحسب تعريف المناطط كون أمر بحيث يفهم منه أمر اخر كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر يعني إيش كون أمر يعني كون أمر على حالة معينة في وضع معين في سياق مش في سياس معين في نمط معين في هيئة معينة بحيث انه إذا نظر في الإنسان إذا فهمه الإنسان إذا فكر في الإنسان يفهم منه معنى فإذا كان الأمر بهذا على هذا النحو فيتسمى تسمى هذه الحالة الدلالة هذه الحالة للأمر الذي ننظر فيه تسمى الدلالة يعني من شأنه أن يكون أي دلالة هذا الأمر من شأنه أن يكون ذا دلالة سواء كان هذا الأمر لفظا أو موجودا خارجيا أو أمراً مقدرا في الذهن أو أي شيء آخر مطلقا إذا كان هذا الأمر من شأنه إذا نغر فيه أن يدلك على أمر آخر فهذا الأمر يسمى ذا دود... دلالة <تبقى> يعني فيه إمكانية الإرشاد هذه الإمكانية هي الدلالة فالدلالة هي عبارة عن حالة قائمة في المنظور فيه في محل النظر، وليس قائمة في عقل الإنسان <تبقى> <تبقى> وصلت لما <في> وصلت لها وصلت <تبقى> إلى استعملتها ولما استعملتها ولا ما حققت وطعلت أن تفعلها هي في نfishها موجودة لذلك نحن عندما ننظر مثلاِ في المصوث الشرعية هذه المفاهيم هذه والاحكام التي نتمكنها من المصوث الشرعيه ليست عبارة عن أحكام نحن نستمدها من تقليل لا بل عقول نحن ننظر بها في المصوث الشرعيه وهذه المصوث الشرعيه إذا نظر فيها فهذه تقضي بنا إلى معاني معينة تقضي بنا ، إذا معاني معينة هذه المعاني معينة ليست مأفودها من مجرد عقولنا، لا بل هي مأفودة من النص النص الشرعي إذا التزم في إدراته وفي أثناء النظر فيه في أنحاء النظر فيه بالأواعد الشرعية المطلوبة المذكورة في أصول الفتاوى على سبيل المثال. فإذن ما يفضي إليه ما عليه النص على وعلى سبيل المثال نحن نتكلم ليس هو أمراً موضوعاً من عقولنا وليس هو أمراً نتيجة إرادتنا نحن بل هو أمر حاصل نتيجة تكون المنظور فيه محل النظر ذات دلالة عليه غاية ما يحصل هو أننا بهذا النظر بهذا التوجه نحو هذا المحل نستكشف ما يدلنا عليه هو يفضينا إلى المطلوب هو يفضينا إطباءاً يعني هو الذي يخيرنا ويفضينا إلى المطلوب يعني عندنا نقول مثلا إنما الأعمال بالنية لسنا نحن الذين أردنا أن نفهم أنه لا يصح العمل إلا بالنية هو نفس هذا النص هو الذي من شأنه إنه إذا نظرنا فيه يفهم هذا المعنى يعني أنت قبل أن تدخل وتنظر في قبل أن تدخل في هذا النص لم ي... كان ذهنك عن أنه هل العمل يحتاج للنية أو لا يحتاج للنية متى عرفت أنه يحتاج للنية بتوسط في هذا النص نظر في هذا النص فهو الذي بلّك بل على أن العمل يحتاج إلى هذا هو المقصود من أن البدلاء يسوون أمر بحيث يحبون أمر آخر، وال الأمر المهم في هذا المعنى الذي يجب أن نلاحظه هو أن الفهم أو المفهوم المفهوم من ال من أو من محل النظر، المفهوم يجب أن يكون مستمدًا من محل النظر نفسه. وليس من الماظر نفسه يعني يجب أن يخضي أي أن تكون هذه الدلالة هذا الأمر المكهوم الذي وصلنا إليه نتيجة النظر يجب أن يكون بينه وبين محل النظر علاقة مباشرة يعني أن يكون محل النظر ذا دلالة عليه نحن نظرنا ينقل هذه الدلالة من من حيز من حيزها فيوصلها إلينا ينقل يأخذ هذه هذا الدلالة من حيزها اللي محل النص مثلا على سبيل المثال فيحصلها في مقصورتنا يعني كان هذا المعنى مثلا أن مثلاً النية هي شرط وصحة العمل هذا المعنى كان موجود ضمن هذا النص مدلول على عليه في ضمن هذا النص إننا الأعمال النية نحن عندنا نظرنا في هذا النص انتقل هذا المعنى نحن فهمنا هذا المعنى دلنا هذا النص عليه بحيث انه حصل في نفوثنا فتحصيل هذا المعنى في نفوثنا ليس ناتجا بإرادتنا المحضه وليس ناتجا هو ناتجا تحكمنا انه نحن أردنا أن يكون الامر كذلك لا هو النص هو الذي أوصلنا إلى هذا المعنى فإذا كان الامر ذا هيئة وذا حال بهذا النص فهو يكون لنا. فهو يكون قال وهذا التعريف لا يشترط لتحقق الدلالة فيه. لا يشترط لتحقص الدلالة أن يفهم الأمر الثاني بالفعل من الأول يفهم الفعل أن نحكم في نفسك ولكن يشترط إمكانية الفهم فلو لم يفهم بالفعل يعني لو لم يحصل في نفسك على النحو الذي ذكرناه بالفعل لم انتصر كون الأمر الأول دالا والثاني مضلولا يعني هذا النص نحن قلنا الذي فهمناه هو صحة الأعمال مشروطة بالمياد سواء نحن عرفنا هذا الأمر أو لم نعرف هذا الأمر صحة الشرق هذا ووجود هذا الشر فهو هذا الأمر مشروط ضمن في المصر وموجود ضمن في المصر على النحو الذي ذكرناه قال والدال ينقسم إلى رفض وغيره وإلى غير رفض إلى لفظ وإلى غير لفظ فغير اللفظ إما دال بالعقل قد كدلالة التغير على الحدود أو بالعابة كدلالة المطر على النبات والشمرة على الخجر والسفرة على الوجر أو بالوضع كدلالة الإشارة باليد أو الراس مثلا على معنى نعم أو لا يعني هذه أنحاء الدلالات، لأن قلنا أن ليس الدال فقط يكون لقظا، بل هو يكون لقظا، ويرلق، هي يمكن أن يكون وافصة الدلالة هي العقل كدلالة التغير على الحدود إذا نظرت في أمر فرعي فهو متغيرا، يعني ينتقل من حال إلى حال، هذا دليل على أنه حادث، هذا الذي يدلك على هذا هو ملاحظة العقل لجهة الحدود أو بالعابث كذا المطر على المدرات يعني في أي منطقة فيها مطر العابث تقول إنه الأصل فيها مطر والفمر على الخدر هذه عادة الإنسان وطبيعة الإنسان يعني ممكن تسمى ايضا هذه الدراسات طبيعية يعني طبيعة الخدر إنه إذا أحمر والصفر معناه إنه في حصل فيه الخدر والصفر على الوجه أو الوضع كذا لالة الإشارة للجب الوجه اللي هو الخلف يعني آه وهذا الوضع كدلالة الإشارة فيه يعني المشتذ راسك هي أو هي معنى نعم أو لا باليد كذلك فيه إشارات معروفة قال واللفظ إما دال بالعقل كدلالة اللفظ على وجود اللافظين وراء جدار مثلا كيف يعني؟ واللفظ إما دال بالعقل يعني إذا تأملنا في نفس اللفظ فإن نفس اللفظ من حيث ثونه لقبا من دون ملاحظة ثونه دالا على معنى بالوضع اللغوي فإن مجرد كونه لقب يعني صوتاً صابراً من إنسان يعني الان طمعنا مثلاً صوت الطفل دلنا على وجود طفل نعم هذا هي المقصود من هذا الأمر بالتحديد كدلاله اللقب على وجود اللاطب من وراء جدار سبحان الله يقدس نفس المثال مباشرة قال او بالعادة كدلاله أح او أح على وضع الصبر بالصبر هذا بالعادة يعني أو بالوضع كدلالات لغة أصل على الحيوان المختلف هذه الدلالة الوضعية هذه الدلالة الوضعية يعني هذه الدلالة الوضعية التي وضعت في اللغة في أصل اللغة هو طبعاً يريد أن يمهد للدلالات الوضعية اللي هي أصلاً مقصودة, مقصودة في فيها ولكن يمهد لها أنواع الدلالات حتى وصلنا إلى الجزء ال ال ال النوع المراد كذالك الذي لفظ أثر على الحيوان المفترس، وهذه الدلالة الوضعية هي المعترف في المنطق. هذه الدلالة الوضعية هي المعترف في المنطق، فلا يعتبر شيء من الدلالات الأخرى عند المناطق. إذن عند المناطق في التأليفات وفي الكتب وفي إلى آخرين. نعم قال الدلالة اللفظية، بما أنه وضح ما هو ال... ما هي الدلالة المعترف في علم المنطق، وصار الآن في تفصيل فيها بحسب ما يلي. سلام سلام السلام سلام سلام سلام انتهى من تقسيم الدلالات الدلالات العقلية سلام سلام سلام ذلك وصل سلام سلام معين من الدلالات هي سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام ولكن سلام سلام سلام سلام مطلق الإمكانيه مهما لم يحددها سواء كانت عقلية أو عاريه أو لغويه أو أي شيء مطلق الإمكانيه يعني ما دام الأمر فيه إمكانيه على للفهم لفهم أمر اخر من فهو يطلع ماذا ذا لا لا بغض النظر سواء كانت هي لفهم العقل أو العاره أو العرف أو أي شيء اخر طبعا كل هذا لا يمشي الا بالعقل هو الاساس في العقل ولكن بالضمام العرض او بالانضمام او انضمام يعني العقل في الانسان كل شيء طبعا هذا هو قطعًا. يعني حتى هي عقلية بملاحظة هي عقلية بملاحظة هي عقلية بملاحظة الحس العقل هو أساس في كل شيء من حيث الدلالة. يعني حتى الشريعة لا يمكن أن تفهم منها معنى إلا بمراحبة العقل لو عدم العقل ما في دلالة للشريعة على شيء لا؟ هم بيقول أخلا العقل هو شرط التكليف شرط التكليف يعني لو لم يوجد العقل لا يوجد لا التكليف ولا يوجد شريعة ولا يوجد أي شيء فالعقل هو أساس كل شيء شرط وجود كل شيء من حيث الدلالات والفهم وما يلزم عليه نعم؟ قال الدلالة اللقظية والدلالة الثالثة بين اللقظ وبين المعنى هي دلالة وضعية ماذا يعني الدلالة وضعية قال بمعنى أنها ليست دلالة عقلية ولا دلالة عادية بل وضعية طبعا هذا معنى مهم جدا اللي هو كيفية الدلالة اللقظ على المعنى يعني ما هو واصفة ما هي الوصلة التي صرنا نفهم بها الألفاظ عند يعني نفهم بها المعاني عند سماع الألفاظ يعني الإنسان عندما يولد لا يكون هناك في عنده ارتباط بين اللفظ والمعنى بعد فترة بعد فترة يصبح عنده هو يصبح يلاحظ أنه يوجد ارتباط بين مجموعة من الأقواس المركبة المؤلفه تاليف تراثي مثل مثلا كلمة اراده مكونه من طونه والراء والالف والدال اراده هذه الاصوات انا اخرجها مني واخرجها مني بالاراده بالقصد بالاختيار كيف انطرف انا اخرجها بحيث ان اخرج منها بحيث انك انت تفهم منها معنى معين فاذا يوجد هناك علاقه بين اللفظ الخارج من النطق بالاختيار الخارج مني أنا بالاختيار وبين المعنى الذي تفهمه أنت من هذا اللقب يوجد هناك علاقة ما هذه العلاقة ليست علاقة عطلية ليش يعني ليست علاقة عقلية ليست علاقة فقط بملاحظة العقل يعني ليست كل إنسان لمجرد كونه إنسانا عاطلا في عنده عقل فإنه يستطيع أن يدرك العلاقة بين أي لقب وأي معنى وضع عليه في أي لغة من اللغات لو كان الأمر كذلك لأمكننا أن نفهم كل اللغات وهذا أمر مستحيل اذا فهم المعنى من اللفظ متوقف على امر آخر غير العقل غير مجرد العقل العقل هذا شرط حساسي لا ينعدم في كل الدلالات كما قلنا ولكن ينضاف إليه يضاف إليه شرط آخر هذا الشرط الآخر هو الذي نريد أن نعرفه ما هو الشرط الآخر الذي يجب أن نلاحظه عند فهم المعنى من اللفظ العلماء يسمونه دلاله وضعيه يعني ايه دلاله وضعيه يعني دلاله ثبتت بالوضع ايش يعني بالوضع قال بمعنى انها ليست دلاله عقليه عرفنا ماذا ماذا يعني ليست دلاله عقليه نعم ولا دلاله عاديه يعني ليست لما اظهر بالعاده بمجرد بل يوجد هناك امر اخر بل وضعيه ايش يعني وضعيه قال ومعنى الوضع هنا هو أن إرادة عاقل مختار خصصت كل لحظة بما يدل عليه هذا العلاقة الورعية ليست عادية ليست إحنا بالمجرد العفية والله ضلّتني أنا أحتي كلام بعد هيك أنت تفهمت منه إيش اللي أنا بديه يعني مجرد إنه تكرر قال, قال قال قال بعد هيك أنت آه هالتعريف إيش صعيد اللي مش هيك المقالة شايف؟ صار هناك الوضع معناه أنه حصل تواضع أي توارث يعني اتفاق معين بشكل أو بأخر طبعا أصل هذه المسألة اللي هي أصل وضع اللغات طبعا هي متحثها في, في, في علم أصول اللغة أصل متحثها في علم أصول هو في علم أصول اللغات علم أصول اللغات هل هي توثيقية أم استراغية هل كلها توثيقية ام بعضها توثيقية وبعضها استراغي هل اللغات الموجودة في هذا العالم كانت كلها موجودة موجودة منذ الأزل أم إنها برزت في في ظن يعني مثلًا ظروف معينة أو إنه مثلًا نشأت كلها من لغة واحدة أم إنها تفرعت من عدة لغات أو إنه لا لا يتوصل لغة لها علاقة باللغة بلغة أخرى طبعًا هذه الدراسات كلها مركزة في علم وصول الكتب ومركزة في علم وصول اللغة ولكن أكثر البحث فيها في علم وصول الكتب وطبعًا هناك في الوقت المعاصر في علوم خاصة يعني علوم اصول اللغة يعني يبحث في في دلاله اصوليه لهذا الامر عند الاصوليين عندما يبحثونه ويضعون فيه في طبعا طبعا في ثمرة, ثمره في ثمره 100% لانه اذا انت خل... اذا أنت ان تقول ان البلديه فانها توظيفيه او ان قلت انها عقلية فلا جاعل أن تستقرئ كلام العرب وتعرف اصطلاقاتهم وأنحاء كلامهم لكي تفهم المعنى مجرد أن نظرك بالعقل من دون ملاحظة عادة في العرب في استعمال اللغة فيمكنك في أن تفهم المعنى ولكن إذا قلت أنها توقيفية فهذا التوقيف لا يمكنك أن تضيكه ولا يمكن أن تفسده إلا إذا رحت و العرب بالعرب كيف يعني اختلط بالعرب؟ مش ركس أنك تروح للجباب لأنك تقرأ كتبهم على النحو الذي هم تكلموا على على يعني أن تعرف لغتك على النحو الذي فضرت منهم. موقوفة على موقفة موقفة موقفة على, موقفة موقفة موقفة موقفة موقفة على من وضعها على من فضرت منهم شن هيك أبو علي الثالث وبن جني بقولها توكفيه. صح؟ يعني الله عالمه على سادية ولا متحلف سادية؟ يعني أخذوا من هذا الجماعة اللي كانوا عميقين جدا كانوا عميقين جدا وما استطاعوا انهم يعني. هي السلم إن الإنسان ممكن يصلي المعالم نفسه هي الأطهرها الأطح والله وعلي إنه أطل اللغة يعني بتعليم الله سبحانه وتعالى ثم نشأت منها من هذه اللغة الأساسية لغات كثيرة قالت هناك تتفرع منها لغات كثيرة يعني في هناك في الوقت المعاصر لغات معينة نجد قطعا إنه هذه اللغات نشأت من لغة أم يعني مثلا في أوروبا اللغة اللاتينية هي اللغة الأم نشأت منها الإيطالية والإسبانية والفرنسية وإلى آخره مع خلف يعني مع بعض اللغات الأخرى بعض اللغات الع مثلا العبرية والعربية والسلانية تقريبا من نفس العائلة من عائلة واحدة شايف يعني الجذور الجذور هذه اللغة وأنحاء تطريحة وتركيبها وإلى آخره كلها راجعة على نفس العائلة والقصائد وإلى آخره العبرية طبعا يستحيل ان تكون هي الاصل ليست لأنه الجذور الموجودة في اللغة العبرية لا تتعدى عشرين ألف جذر شيء الجذور مثل ضار هذا جذر من غير بغض النظر عن اشتباكاته يمكن حتى اقل من هيك الجذور الموجودة في اللغة العربية تزيد عن مئة ألف جذر شيء تزيد عن مية ألف جذر المستعمل منها المستعمل منها ما بزيد يعني عن عشر آلاف أو أقل من هيك المستعمرينها منها يعني حقيقة، فاللغة العربية قطعا هي اللي هتكون يعني إذا كان فيه فصل إنما السرياني أو العربي هو الفصل، وبعض العلماء الآن بميله إلى إنه اللغة العربية هي أفضل من السريانية وهي الأصل السرياني وإن اللغة السريانية هي عبارة عن لفظ من من اللهجات العربية من لهجات اللغة العربية، وطبعاً فيها بحوث هذا يعني مش هذا هو محل كلام يعني إحنا نقصد نتكلم عن العلاقة بين اللفظ والمعنى يعني انه اذا قلت انا ضرب كيف يتوارد الى ذهنك معنى الضرب؟ اذا قلت انا قتلة ما... كيف صار هناك علاقة بين قتلة وبين فعل القتل معنى القتل؟ من هو الذي وضع هذه العلاقة؟ هل هذه العلاقة عقلية كدلالة الحدوث على الاحتياج؟ يعني الصوت الحادث هذا دل على محدث هذه علاقة عقلية لا نحتاج فيها الى تعلم يعني سواء واحد فرنسي واحد امريكي واحد افريقي كلهم الى سمعوا فاهم ومنه انه في هناك من يطور مثلا هذه دلالة عقلية لا تتوقف على عادة ولا على وضع ولا على تعلم ولكن دلالة الالفاظ على المعاني ليست على هذا النحو من الدلالة ليست على هذا النحو من الدلالة ايضا هي ذات دلالة اخرى منضم اليها شيء اخر باختصار طبعاً من دون يعني تفصيل كثير لأنه كما قلنا هذا المسألة أصلاً تبحث في علم أصول الفقه ولكن المناطق وضعوها هنا ليش حتى التمديد لل للكلام لل... لل... فقط؟ قالوا مبني على يعلَّه وعلم علم الأصناف لنا ولا فيه هذا مش مش أي قطعية في الدلالة على المطلوب يعني هم قالوا يمكن أن يفهم منحي هذا الكلام شوف ليست دلالة قطعية على المطلوب ولكن يسأل فودها. إحنا وكلها مش إلى فعلاً أو تأكيد على الأسناع؟ كل شيء جمال، هي إلو قائدة بس أنا ما بدي أتكلم عن المسألة أصلاً استدلوا بالآية، واستدلوا بآية أخرى، واستدلوا بإحاديث، واستدلوا بأخضر، واستدلوا بالعقل، واستدلوا بالنقل ولكن المرحث هذا المرحث ليس هو المرحث الذي نريده نحن فقط نريد أن نركز الآن على جوزئية معينة فقط وأثرنا إشارة إلى أن الذي يريد أن في هذه المسألة يروح لكتب الأصول فاعيونات يعني طبعا مرفوضة بفلسطين. أما هذا ثمن الآن هو المعرفة يعني تطور يعني تطور معين فقط معرفة تطور معين إنه كيف حصلت هذه العلاقة ما حقيقة هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى ليست عقلية ليست حارية بل هي وضعي ما معنى وضعي بوضع وضعي من الذي وضعها بتروح تقرأ تروح بالأصول حتى تعرف إيش كيف وضعه وكيف ما ما شاءت اللغة الآن هذا الوضع إيش؟ ما هو حقيقته ما هو حقيقته يعني الفطار قالوا متالف من عده امور اراده واضع مع التكرار اراده الواضع مع التكرار بعض العلماء بيقولوا ان هناك تكرار بين الحس حس السمع نفسه يعني أنت تسمع مثلا كلمه زهره أو اسم زيد مثلا مع اشاره الى الذات في الموضوع له هذا المعنى يعني طرف السمع في الصوت المسموع مع ما يدل عليه في الخارج فمع تكرار هذا الامر مرتين او ثلاثة بصير هناك ارتباط عادي ارتباط عادي نتيزة وضع الوضع اللي هو, هو الذي نطق الاسم واخار الى الذات المسمى بهذا الاسم مع بعض التكرار بيصير تلقائياً عند العقل ربط بين هذا الصوت اللي هو زيد وبين الشخص المحار إليه بحيث بعد ذلك حتى لو غاب عنه زيد وأنت أطلق كلمة زيد مطلقاً فقط هو يتطور صور الزيد هذا ارتباط عادي ارتباط بين اللفظ وبين, وبين المعنى المشخص الخارجي عن طريق تكرار بوضع الواضع من الذي وضع هذا الارتباط؟ هو وضع الوضع اللي هو الذي وضع هذا الاسم هذا طبعا يعني بس مثال بسيط جدا على كيفية وضع اللفظ على المعنى بإرادة الفاعل المختار يعني واحد مختار هو الذي اختار هذا الاسم ليكون دائما على هذا المعنى هذا المعنى حصل انطار شيء متفصل طارئي قد يكون هذا المعنى ليس متفصل بحقيقه طارئي ممكن يكون أمر محفوظ في الذهن العلاقه الشرطيه مثلا انه مفهوم الشرق فيش اشي في الخارج اسمه مفهوم شرق ولكن هذا مفهوم الشرط عباره عن امر مخترع بالعقل يعني يسموه ايه من المعقولات الثانيه هالملاحظة بعد ادارة المعقولات الاولى سوف نبحثه يعني بعد قليل بعض تدل على تدل على ايه على معان هذه المعاني الجميلة أيضا صنقت في السماء. ممكن معاني جميلة مستقطة أطالاً من الوجود الخارجي. ممكن معاني جميلة مستقطة أطالاً من مش الالوذود الخارجي. بل من المعاني التي تألفت في العطل عند ملاحظة في الوجود الخارجي. المعاني الأولى يسمونها معقولات أولى، والمعاني الثانية يسمونها معقولات ثانية. هذا كله صار لخوفه. يعني يتم الكلام عليه بعد قليل. في القلاصة أن هناك علاقة وضعية علاقة وضعية فيها جزء من العادة كما قلنا لأنه فيها تكرار صح؟ فيها جزء من العادة بشرط العقل الوضع جزء من العادة بشرط العقل كلهم مع بعض صار اسم وضع بعض العلماء سموها علاقة إرثالية يعني هي علاقة وضعية تفيد الارسال إيش معنى الإرثال؟ بمثل عليها بمثال إنه الإنسان لما يعلم الكلب إنه لما يشير له إشارة الكلب بروح بركض وبجيب العظم مثلاً أو بجيب هذا الكلب ما بجفن بالضبط الحيثي ولكن عدارة عن نوع من التدريب مرتين ثلاثة بيصير كل ما يعمل له الحركة بركض زي الكلب وبجيب اين؟ المسألة صح والله فهو بطير هناك علاقة مثل هذا النوع من العلاقة بين الذهن أو العقل وإذا سمع إذا سمع اللفظ وبين المعنى فمجرد يسمع اللفظ يظهر العقل مباشرة إلى الزهن فيستحضر منه المعنى المقصود يقول نوع من الإرسال كأنه أنت لما تمنبغ يعني نوع من التنبيه أنه إذا سمعت هذا اللفظ فهذا يكون تقريبا عبارة عن أمر إرسالي يعني أمر يخلط منه يعني يكون نصول منه إرسال العقل إلى الزهن ليستر... لي... لي... ليأخذ المعنى ويستحضره الواحد يعني انت بتحكي له زي طب ماشي انا اروح اتصور لي صورت زي ابن البطيان زي اللي زي تحكي له طيب حضرنا الغي عندنا عندها انت الان بتحكي له بطلنا عن زيد بدي اعمل انا بطلت عن صورة زيد مباشرة بتحضر صورة عمر مثلا شفت هذه العلاقه التاليه فالعلاقه بين اللفظ والمعنى هي فيها نوع من الارسال ارساله ارسال العقل لاستحضار المعنى المعنى من اين مخزن في الذهن اما اصطلاح المستقى ماخوذ من الحس او من التعقل ومن غيرها اللي هي مصادر المعاني اللي هي مواد القضايا المطروحه في آخر كتب علم المنطق يعني من اين ناخذ هذه المعاني أي. إما من الحس او من التعقل نفسه او من العاده او من الاخبار واحد بيجي والله انا سمعت كذا كذا واحد بيقول هذا خبر نستخدمه في في موضوعنا شايف زي عنده انه والله خبر كلان فتحذر الذي قالوا كلان هذا هو تقريبا نحول دلالة الألفاظ على المعاني. هل إنسان خلق مع او أو حسن خلق مع اللغة؟ أو, أو كانت مع اللغة ونساها في, في طريفه في الحضار أو في, أو في حياته وبعد رجع رجعت نمّه مرة هو بحث يعني ال يعني هذه المساله تبحث يعني بالنظر الى امرين الامر الاول بغض النظر عن الاديان بعدم ملاحظه الاديان الامر الثاني بملاحظه الاديان اذا انت بتفكر في المساله بغض النظر عن ملاحظه الاديان العلماء قالوا زي الإمام الراجي والمساة الثاني وغيرهم من العلماء الضارد الذين حكّروا بهذا المسائل ودركوها قالوا يستحيل أن يتوصل العقل الإنساني إلى حل لهذه المشكلة على سبيل القطع كل ما يحصل عنده مجرد ظنور وتخليمات إنه ربما الإنسان هذه اللغة إما افتراعاً بالوضع أو إنه مشابهة الأطوات القديمة مجرد نظريات لا قطع فيها بعدين هم راحين يخلو في إنه الإنسان يقوى أقوى يعني من من من اللي خلقه إذا لم ننظر فيها من ناحية الأديان إذا راحت الأديان الأديان بتقول بشكل فارق بأنه الإنسان عندما خلق كان يتكلم انتهى هنا خلاص هذا هي المسألة <تصفيق> الذي لا يؤمن بالأديان لا يروض نفس نفسه في هذه المسألة أصلاً فإذا روش بنفسه في الكتاب الدين لإنه كل شيء يتوقف على شيء لابد أن تبحث المتوقف عليه أول شيء الأصل. <تصفيق> المثال اللي أنا مثلاً أبحث مع واحد هو لا يؤمن بالدين. أحكي له إنه هذه اللغة موجودة الله خلقها ما هو لا يؤمن بالله نحن وتعالى. لا يؤمن بالأديان أصلاً. لا بروح بناقش له. المسألة من ناحية أصلية. بترك هذه المسألة وبرحت له في أقل موضوع الأديان. هل في هناك هل في هناك إله؟ هل في إنسان ورسل ورسالات؟ إذا أردت بهذه الأمور. نثبت له الأديان وبعد ذلك نحط له ظاهر ما يعني جاء ما في الأقبار عن طريق هذه الأديان هو أنه البشر من الأول ما طلقوا كانوا يتكلمون كانوا يتكلمون من الذي يعلمهم الله سبحانه وتعالى طفعاً هذا هو الأظهر وهذا هو الأوراح عند العلماء بعد ذلك عندما نصد صيبنا صهيمة الملاكة كانوا حتى الملاكة السحنة طبعاً يعني هذا بملاحظة الأديان يعني بملاحظة الأخبار الواردة في الأديان يعني حل هذه المسألة أدخل ولكن تضل المسألة بعد ذلك أنه هل الله تعالى علم مثلاً آدم لغة واحدة أم علمت جميع اللغات هذه المسألة أخرى يعني ممكن بحثها وكذلك في ضمن المتدينين يعني ضمن المنتمين للإسلام نفسه يقولوا ربما الله تعالى علم آدم عليه السلام لغة واحدة ثم تتفرعت منها هسائر هذه اللغات وربما علمه جميع اللغات بحيث انه عل هو إيرم على الإسلام علم أبناءه لغات ثم بعد تفرغهم وانتشارهم في في الأراضي كل واحد تميز لغة ولكن والله الله هو انه كثير من يعني أكثر هذه اللغات الموجودة في هذا العالم هي لغات مستحدثة يعني إلها تاريخ معين قبل هيك ما كانت موجودة أكثرها واللغات القليل جدا جدا إلها انتشار تاريخ كريه قليل جدا جدا فالأظهر انه كثير أكثر هذه اللغات لغات مستحدثة يعني متشرعة من اللغات وصراحة الله يعلم انه هو هذا الاصل كأنه مسترعا مسترعا يعني الإنسان نفسه مسترعا إنه من ملاحظة لغة واحدة هو ضم لها يعني تحت قادرة من عنده أو إنه صار مزج بين لغتين أو ثلاثة وهذا يصير بشكل طبيعي جدا بين اللغات يعني لاحظ مثلا اللغة التربية أو الإيرانية يقولون فيها تلاتين سلمية من مترداتها الآن عربية اللغة العبرية نفس لغة مفردات عربية ولكن طريقة نطقهم بها تختلف نوعاً عن ما لحقت فصيلياتهم ونصارفهم. اللغة ال يعني الإنجليزية نفسها فيها يعني كتير كبير جداً من الكلمات التي أصولها كلمات عربية ولكن صار يعني بعض الأورام يقتوله لاحظ كيف مثلا table table زي أصلها تاثلة هي تاثلة تاثلة هي طاولة طاولة أصلا طاولة بالإيطالي تاثلة تاثلة تنظر هيك الـ V هي الواو بصار في قلب V و الواو بالكلب من الخلوط هذه تنقلب لبعض تشوف كيف المسألة هي أصلا طاولة تنقلب ماذا بيع... يعني بيقول في عندهم نوع من اشتقال بيكلبوها للـ V بعد ال الـ B و B الـ B وال B من بعض بعضهم V و B و S ما اللي و بعد table لاحظ حتى table T A B L E ال E ال ال ال ال ال نفس table بس هي في لها أصلاً هذا E دلالة على من لغة أخرى لو كانت table مثلاً مستها من اللغة الإنجليزية ليش تكتبوها table يعني ما في بائع للدين هذا الأخير، مثلاً هي طاولة بالضبط، الطاولة، ال ال هي اللي طلّقها هم، مش عارفين من أرض، شوف هي في حقيقة هي يعني الكلمات بتروح وإحنا عليك عنديك في نحتي بادل أو طا ااا الطاولة، و... يعني أنت طاوله ما من نحصل من اللغة، يعني حتى مثلاً بعض العلّانات يقولوا مثلاً تو كلمة تو باللغة الإنجليزية. لاحظ الحرف اللام لا يرفض طب لا أو ليش لا يرفض ويكتبوه ليش في قصه فيه سر لو ترفضوا ايش بطيء طول هم مش عندهم تشكيل احنا في عندنا تشكيل لو تشكلوا بطلقه من الطلاقة وطلاقة اللسان و... والطلق هي الطلق اللي هو اطلها ال... من اطل النطق من عندنا فهم بكفوه فوق اا بعدين حطوه اه هم عاده بيسكنوا يعني بيسكنوا <تصفيق> فوق بعدين يعني هم سكنوه وصار في نوع من يعني فوق يعني في نوع من الإدغام الخفي فيها اللام يعني مخفي احنا بنحركه يعني لو بتسالهم طب اذا كان الفيلم هذه اصلا فوق لماذا تكتبون اللام من وين اجت اللام اصلا لما كان يكتبوا يعني ينطقوا اللام ولكن صار صارت هنا ولتحولات وتعديلات بعد هي تبطل ينطقونها ولكن بطلهم يكتبوها، بطلهم يكتبوها، وكثير من الألفاظ هي لها نفس المعنى يعني بعض الولاء بيقولوا أكثر من ثلاث أو أربع حالات لفظ عربية موجودة في اللغة الإنجليزية ولكن القليل بواطف يعني التطور اللغوي وال يعني أصلًا يعني من سواء من طريقة المطب أو من طريقة الكتاريو وتتبع مصداقة اللغات الأخرى مثلًا الإنجليزية لغات أخرى مجاورة إليها يعني ممكن أنت تستدل منها على من وين أدى الفيلم هذا شايف أوصلوها لآلاف الألفاظ كلها مأخوذة من اللغة العربية وفي بعض <تصفيق> الألفاظ أصلًا لغة عربية راحت للغة الإنجليزية والآن إحنا أخذنا المطب الإنجليزي لجعله نستخدمه باللغة العربية وهو أصلًا لغة عربي شيء. يعني هذه مسألة اللغة هي مسألة يعني لطيف يعني لطيف ومفيدة ولكن الحقيقة انه هي اللغة العربية مثل الواحد يكىها تعصرًا ولأنه الشيء لغة ثانية هي اشمل لغة واكبر لغة في اللغات العالمية على الاطلاق وأقدم لغة في اللغات الموجودة على الاطلاق وما اعتقد انه في هناك لغة يعني عندها قدرات زي اللغة العربية يعني حتى اللغة العذرية الآن مضحة وليس عزيزة يعني عبارة عن لغة هجينة قاد لغة هجينة انتكت انتكت قال عقلنا في هذه الحالة عقلنا في هذه الحالة ينتقل بين اللفظ والمعنى بين اللفظ والمعنى فالعقل عندما يحضر عنده اللفظ فالعقل لاحظ كيف؟ عندما يحضر عنده اللفظ إما أن يتحضر نفس المعنى الذي وضع اللفظ دالا عليه أو أن يتحضر لازم المعنى الموضوع عليه اللفظ وقد ينتقل إلى جزء من هذا المعنى فالدلالة الأولى تسمى دلالة مطابقة والثانية تسمى دلالة الملازمة والثالثة تسمى إيه؟ تضم إيه والثالثة تسمى تضم كيف يعني؟ إذا قلنا غرفة او بيت اذا اطلقنا كلمة بيت منزل البيت مؤلف من غرف وتكون غرفة الى جدار والبيت مغطى هذا مفهوم البيت هذا هو المعنى الموضوع له تطابق بمعنى مطابق بين النظر وغرض المعنى يعني اذا بيت طيب يتطابق الى دينك هذا البيت هذا الشكل الاجمالي معناته هذا له لون معين لان اللون ليس من اصل البيت ممكن بيت اخضر وبيت احمر وبيت اخضر كلها جيوش هذه، اللون ليس جزءاً منها هي في البيت ولكن البيت جزءه هو عدة غرفتين أو ثلاثة أو غرفة وكذا يعني بما يسمى عرفاً بيت أقل <تصفيق> القدر هو الذي يستحضر عقلاً هو الذي يستحضر عقلاً هذا هو المعنى الموضوع له مطابقةً هذا اللفظ اللقظ، يفهم منه هذا المعنى الآن لو نظرت في هذا المعنى، مش في اللقظ ذكرت اللفظ ورد عندك هذا المعنى الآن هذا المعنى نفسه, في نفسه هذا المعنى نفسه مؤلف يعني لو نظرت فيه لو نظرت انه هذا المعنى مركب شوف هذا المعنى نفسه مركب مركب من ايه من عدة غرفة كل غرفة مركبة من عدة اجزاء الحيطان والسقف هذا البيت في حد ذاته مركب هذا البيت ليس في ذاته في واحد بنا البيت البيت ما له وجود صح؟ في واحد يذكر البيت واحد بناه صح؟ واحد سكن فيه. شوف كيف المعاني هذا الذي يذكر والذي يبني ليس جزءاً من المفكوم البيت ولكن العقل عندما يلاحظ مفكوم البيت ينتقل انتقالات بين المعاني بعضها شرف للبيت وبعضها لازم للبيت وبعضها جزء من البيت شوف كيف المسألة قالت العقل نفسه. إلى تبادل إلهي إلى عنده معنى من المعاني نفيت سماع لص معين هذا المعنى نفسه العقل بعد ذلك يصير ينتقل بين هذا المعنى وبين معان أخرى بينه بينها وبينه علاقات معينة اما على نحو علاقة الشرط والمشروط أو اللازم والملزم أو الجزء والكل هذه العلاقات الشرط والمشروط واللازم والملزم والجزء والكل هي علاقات عقلية محض. هذه اللي سميناها على معقولات ثانية العقل يلاحظها يست... عند ملاحظة المعاني كما قلنا مش عند ملاحظة المع... المعقولات الأولى يعني هو يفكر بها بهذه المعقولات الثانية في المعقولات الأولى مثل البيت فنزل البيت كلمة البيت إذا انت سمعتها يمكن أن يتبرر إلى ذهنك كل البيت هذا تبادر مفهوم كل البيت عند سماع البيت يصنّى معنى مطابقة يعني سلمة البيت وضعت بسهول مطابقة على مفهوم البيت الآن يمكن أن يتبادر إلى دهنك واحد يحكي البيت تحكي له بيت مين معنى الجزاني قال هذا هو سنم البيت ولكن ما وقت عند البيت بكلك بيت مين يعني هو سنم أن هذا البيت بس يحكي أنه تريد منه معنى لازم له يعني بدك اللي يسكن البيت ولا اللي البيت ولا اللي بيبيع البيت اللي بيسر واللي بيسر واللي بيبيع واللي ليست كلها اجزاء من ماهيه البيت صح هي اجزاء ترتبط بالبيت على نحو الالتزام العادي او العقلي او ذلك واحد بيت لك, لك يعني من اللي من الذي لو مثلا انت ماشي في السيارة فتصل على ليشوفها البيت مع أحلاق واحد احكي لك هذا مهور يبنى فلان فلان فلان شفتي في المسألة ما يحكي لك او بحكي لك اللي هذا البيت لفلان فلان لأنه يتبادل لذهمه انت تستغرب كيف بنى هذا البيت ما انت شايف البيت صح؟ انت ما سأل شيء هو يتبادل إلى ذهنه فإذا عود عدة أمور إذا الدلاله الدلاله قد تكون دلاله مضابطية فتكون تكون دلالة التزامية, التزامية بين المعنى وبين لازمه إما لازمه بعده أو لازم قبله شرط ومشروط أو تضمنية على نحو الالت... ال... ال... ال... التلازم بين الكل والجزء كما إذا لو مثلا قلنا تتخورت البيت ثم بعد ذلك انتقل لأنه كان من تصور البيت كله إلى بابه أو حائطه أو تقفله اللي هي عبارة عن أجزاء من البيت هذه الدلالة تسمع هي الدلالة تضمنية ليش؟ لأن المعنى الذي انتقلت إليه عند تطور المعنى المطابقي هو جزء من المعنى المطابطي نعم طبعا. فقط فالدلالة المعتبرة عند المناطق إفعال المعتبرة التي يجب إذا تكلمت بها في علم المنطق أو في العلوم الأساسية كلها هي الأصل أن تكون دلالة مطابقية ليش؟ لأن الدلالة الالتزامية الدلالة الدلاله ليست محصوره اذا انا قلت بيت واريد اعلمك علم معين علم رسمي يعني مش علم شعري ولا خطابي ولا شعري علم حقيقي يجب ان اطلق اللفظ واريد به المعنى المطابق فقط مش اطلق اللفظ واريد به لاغوه لانه انا ما الذي يدريني انه سوف تفهم اللازم الذي انا قصدته لانه كما قلنا ما يلزم المعنى يلزم معاني كثيرة عكس معاني فما الذي يفهمك أنني أردت هذا اللازم ولا أردت غيره إذا إذا أردنا أن نتكلم في نطاق العلوم علم وصول الفقه علم الفقه علم التوحيد علم الفيزياء علم الكيمياء علم الرياضيات لا يوجد علم من هذه العلوم يستخدم مجازات وخنايات وأشعار تستخدم فيها المعاني المطابقيه لذلك مثلا في علم اصول الفقه يشددون كثيرا على الألفاظ إذا رأوا مثلا في كلمة مجاز أو كناية بتقوله هذا خلاف الأصل، أنت المفروض ما تكني وما جي... أنا وبيه وبينا كان تتكلم معي بكنايه صح لا؟ بنتقد بعض على استعمال المجازات وغيرها من هذه الأطريف. أما لما يكون مثلا في شعر وخطابه وكذا، يمكن أن يعني تستخدم مثل تلك الأمور لأنه هذه هي مش علوم حقيقية، هذه هي انواع من الفلون. نحن نتحدث على العلوم التي لها مصابيب خارجية ليست عبارة عن مشاعر وزدانية مصابيب خارجية إنها خارجية في الشريع أو خارجية العالم الخارجي اللي حواليها فهذه العلوم المطبوطة لا يجوز أن يستخدم فيها إلا الألفاظ بالدلالات المطابقية لذلك المناطق قالوا قبل أن ندخل في علم المنظر يجب أن نعرف أن لا يجوز استخدام إلا الدلالات المطابقية قال دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له تمامه تسمى دلاله مطابقه ومثال هذا دلاله كلمه اسد على الحيوان المفترس المعروف يعني اسد تدل على الحيوان المفترس المعروف هذه دلاله مطابقه ودلاله كلمه ثمر على الثاكفه المعروفه ودلاله الإنسان على الحيوان الناطق على مفهوم الانتماء الحيوان الناطق واما دلاله اللفظ على جزء معناه فانها تسمى دلاله تضمن دلاله تضمن لانه متضمن لأن المعنى المدلول عليه متضمن في المعنى الموضوع له اللفظ مطابقة كدلاله الأثر على ذهبه والتمر على طعمه أو شكله مش على كله على كل محتويات كلمه التمر والمنزل على الباب لاحتوائه عليه ويلاحظ في هذه الدلاله ان العقل ينتقل فيها من ملاحظه الكل الى الجزء ففيها حركه عقليه هنا طبعا انا ذكرت هذا الكلام انه فيها حركه عقليه للإشارة إلى الخلاف وعيد ذلك أن الدلالة القضامونية هل هي دلالة عقلية أم دلالة لغوية؟ هل هي معروفة بأصل اللغة أم أنها بالعقل؟ لذلك احنا ذكرناها. قال قالوا أما دلالة اللفظ على معنى لازم لمعناه الموضوع له مطابقة فإنها تسمى دلالة التزام كما تدل الأربعة على الزوجية الأربعة على الزوجية يعني كلمة الأرعة زوج زوج اثنين وكذلالة العمى على البطر يعني إذا واحد حكى هذا أعمى بده لا أقول إشي البطر عشان يفهم إم العمى هو انتساع البقر. لأنه في بينهم علاقة إنه هذا ما هذا هذا عدم هذا فالعلاقة بينهم العدم والوجود بسمه العدم والملكة العدم والملكة لأن العمى هو عدم البطر فإن استحضر الذهن مهكوم العمى وهو المدلول المغارفي لكلمة العامة فإن الذهن ينتقل إلى مفهوم البطار مباشرة. ليس ينتقل إليه؟ لأنه يفهم من خلاله. أو كذالك ال الحادث على الاحتياج، المحدث على الاحتياج دلاله العله على المعلوم. كل هذا على التزام. كل هذا التزام. التزام يعني. من نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. التزام بوصف العقل. التزام في التزام ضوابط العقل في التزام ضوابط اللغة وهكذا الا نفكر عن العقل عن بهذا التزام نقلي لا نفكر العقل بالعقل عن الحمل الثقيل لا في في هناك مستويين من الالتزام في هناك التزام بين والتزام غير بين اما هو في نفسه يوجد التزام ولكن قد يلاحظ العقل هذا الثلاث وقد لا يلاحظه فيفرق بين كما سياتي بين مستويين من الالتزام التلازم. تلازم بين وتلازم غير بين. التلازم البين هو الذي لا يمكن أن يذهل عنه العقل ويغيب عنه. مجرد حضور شيء يحدث عنده شيء لأخر لأنه بينهم التلازم بينهم بينهم بينهم. و هناك بعض التلازمات غير غيرة. يعني تحتاج لنوع من التأمل والنظر. شايف؟ لذلك في بعض المعاني أو المسائب العلمية تحتاج لنظر مع أنها فيها التلازم. يعني مثلا نظرياتي تغوث عليها دائما بهذا المثال. إنه في تلازم بين الضلعي القائمة وبين الوتر، ولكن هذا التلازم ليس بينا، مش أي واحد بتطلع في المثلث بفهم هذا التلازم، لابد فيه نوع من النظر بعد بعده كلام مظوف في تلازم، كيف بنظر هو التلازم ولكنه غير بين، يحتاج إلى بيان اللي هي المعادلات والنظرية أو إطعامك مربعين على ضلعي القائمة كما يعني يفوتوا هذا اللي المسألة، فالتلازم قد يكون موجودا في نفس الأمر ولكن العقل إما أن يراقبه بالبداهة هذا تلازم بين وإما أن يراقبه بالنظر يعني بتوثق فكه وبغي الجهد وكلاهما يسمى تلازم قال وكدلالة العمى آه هذا فرعنا قال ويفترط في دلالة الالتزام يفترط في دلالة الالتزام أن يكون الانتقال بملاحظة العقل لا بمجرد اللفظ أو العابة بملاحظة العقل. هذا الشرط المطامن هنا وشراحة سلة المنورقة يشتريطون أن يكون الانتقال العقلي بين المعنى المطارقي والمعنى اللازم له انتقال فقط بملاحظة العقل وليس بملاحظة العادة أو العرب. نعم. ولكن الإيمان حتى تلكزام البيني هذا في كل في كل الاشياء اذا مبين او غير مبين يفترض انه ان يكون واصف للانتقال واصف للانتقال بين المعنى الاول والمعنى الثاني هو مجرد العقل ولكن الإمام الفتزالي قال انه قد يكون بالعقل وقد يكون بالعاده يعني هو عنده عند الإمام الفتزالي طبعا من يعني المحققين في علم المنطق كما قلنا كما يعني ذكروا في كتاب التخبيب وغيره قال يا قد يعني نكتفي بالدلالة الالتزامية مش ليست فقط بالعقل وإنها أيضا بالعادة أو العرف والعادة والعرف هي من الأمور التي أيضا يكتفي بها علماء البلاغة والبيان لأن علماء البلاغة والبيان لا يكتفون فقط بمجرد العقل المحض بيكتفوا بالعرف والعادة إنه يعني إذا بدهم يقولوا لك هذا أثر فيما على زياد يقولوا هذا أثر هذا دلالة التزامية عادية، لأن الأسد معروف عن نعازته أنه شجاع. فإذا أطلق كلمة أسد على زيد، فأنت تريد أن تنتبه لزيد أذى لغزيات الأسد وهي شجاعة. هذا دلالة عرفية نوعا ما. لما كل هذا مثلا عريض القطر، عريض القطر يعني غني، شيء بخمسة بسرعة، يعني قصير عريض معناه إنه غني يعني. نوع يعني شوية بدو توضيح وبيان كذا حتى ينتقل وهذا ورد في في بعض الأحاديث صح ولا لا في بعض الأحاديث عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الناس ولكن ما عريب القصه يعني هو عريب القصه إنه يعني لذي توضيح حتى من مرة حتى يفهم ال ال. في أي حادث. حتى الخيط الابيض والخيط ايوه بالظبط لما قال حتى هيغير لكم الخيط الابيض للخيط الاصفر وراح يطلع عليهم حتى يعني يعرف الفجر من الصباح حال من ادرك لا هو يعني نوع من الظاهريه يعني نوع من تمسك بظاهر النص فده توصل بكل يعني ولكن القصر يعني انت مش ايش المطلوب <تصفيق> <ويكون عدوه> <تصفيق> <تصفيق> ما في الموضوع؟ نكون عن الموضوع. ما بحويش مع الموضوع. بالضبط. وهو مثلما تقول هذه لم تبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إله أسلم جديدا. أيوة. أيوة. أسلم جديدا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كان جديد كان حديث عهد بالإسلام. كان إنه كان فترة قريب من رمضان كانت الأعيان في قبل. واستمر في آخر عهد النبي صلى الله عليه واهلا لأي نبتين سن سنثاري الهجرة. صحابي إلهم عهد فيها. فسمعنا يرى حديث حسن قلين. أبيض ده ده هل أبيض <تضحق> <تضحق> <تيادل زي> <تضحق> <تضحق> <تضحق> <رضي> الله من <عارف> الله <تضح> نعم إذن الثلاث قد يكون بينا وقد يكون غير بينا وكلاهما يسمى ثلاث فانتقال العقل من المعنى المطابقي إلى معنى لازم عنه عند العقل فالعقل عندما يتصور معنى الحدوث ينتقل الى معنى القدم الحدوث قدم اذكر هذا حادث يتبادر عندك ايضاً مفهوم القدم لأنه مضهر بالهم حتى لو لم يتبادر الى الانسان تصبر القدم ولذلك فانه عندما يسمع لفظى الحدوث يفهم معنى يفهم غابطة معنى الحدوث وينتقل عقله الى معنى القدم مباشرة. ينتقل عقله إلى معنى القدم مباشرة، ولا يشترط في التلازم العقلي أن يكون بعد بين المعاني تلازم في الخارج أيضاً، لا يشترط في التلازم العقلي أن يكون بين بين المعاني تلازم في الخارج أيضاً، بل الأمر في ذلك سواء أي لو كان تلازم خارجي أيضاً بينهما أو لم يكن فلا يشكّل. المهم أن يكون تلازم في العقل، لأن الذي ينتقل بين المعاني هو العقل. فالكافي في خطو السلازم أن يكون السلازم عند العقل موجود بغض النظر موجود في الخارج أو لا. فقط. فمثال ما رينم ما عند الذهن وفي الخارج الذوّية الأربعة يعني إيش الذوّية الأربعة يعني الأربعة يوزع بينها وبين الذوّية مكون الذوّية سلازم في الذهن وفي الخارج. يعني الأربعة في الخارج ذوّية وأربعة متلازنات يعني لا يمكن أن ينفك. عرض أربعة أن يكون زوجا، صح؟ في الخارج وفي الذهن. في بينهم ثلاثة. ومثال ما بينهم ثلاثة في الخارج، ولكن لا تتحقق الملازمة في الذهني. الثواد للغراب. الثواد للغراب. يوجد ثلاثة في الخارج، ولكن لا يوجد ثلاثة في الذهن. فكل غراب في الخارج هو أسود، ولكن لا يوجد ثلاثة عقلي للغراب مع الثواد، لأنه يمكن توقف غراب أبيض. مثلا. يعني في الظهن لا يشترط الظهن لكي يكون الطائر غراب أن يكون أسود ولكن الحاصل في الخارج أمه شوف كيف المسألة بذلك أنك يمكن أن تتطور يعني كدرة العقل على توفهم غراب لون أسود يعني لو غيرت لون ال... هذا الطائر أي وفي الظهن هذا ليس تتلازم لو غيرت لون الطائر اللي هو دائما في الخارج أسود لو, غي... لو أن نقلت كورته من الخارج إلى ذهنك ثم أنت تحركت هذه الصورة مثلا غيرت اللون حطيه بداله أقوى أبيض أو أحمر أو أخضر أو ملون لا تنعدل ما هي الطاقة يبقى هو أقوى لكن لون آخر. فعلًا الزوجية اللي خارجية لا يمكن تفصل. غير الزوجية. لا يمكن. لا يمكن أن تفصل بين الزوجية الخارجية الزوجية والأربعة الخارج ولا يمكن أن تفصل بين الزوجية والأربعة الذهنية. هذا تلازم قطعي. لا أنا... شايف... لأنه جزء من الناحية طبعاً او لازم بالناحية أما عليه الضاد قلت لعله لأنه الغراب أصلاً من ولد أبيض أتفعلين لا هو الحمد لله يمكن أنا له ألوان عندي الغراب الله ما مثال في الخارج لا لقد نفترض ان يكون هناك مفهوم مثل هذا المفهوم يعني هذا المفهوم مثل هذا المفهوم هذا المفهوم مثل هذا المفهوم مثل هذا المفهوم مثل هذا المفهوم مثل هذا المفهوم مثل هذا بكرة مثل هذا المفهوم مثل هذا المفهوم ان نقرا هذا الموضوع والحمد لله وتعالى والصلاه والسلام على سيدنا محمد الله عليه